هم صادقين، هو من أضل من مين يدعون دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتَلَعَ لَيْهِمْ آيَاتٌ بِيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله انني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا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 وَلَمْ يَرَوْا إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَبِ خَلْقٌ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَى أَيُّهِ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا